الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم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 لتنقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس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 الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأها تهزك أن جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب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 قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة، قالت نملة، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمن لكم سليمان وجنوده، وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها،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 تفقده الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو, لأذبحنه أو لأذبحنه سلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجعتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء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 فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم, ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنَذِرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم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 قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه أفسدوها افسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء ولهم ما قال اتو مدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِهَا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 أنا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَثَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُ لَهَا عُرْشَهَا نَظْرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَقُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَمْهَتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِلَةٌ هَكَذَا عُرْشُكَ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 دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي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 كانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتعتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتعتون الرجال شهوة من دون النساء بل أن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 وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وسلام عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَطَفَ أَوَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ نُقُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَنَبَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ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 وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ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 أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعِرُونَ أَيَّا لَيُبْعَثُونَ بَلِ علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا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 في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه, أكثر الذي هم فيه وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يقضي يَقْضِي بَيْنَهُمْ وهو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الحق المبين تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما انت بناجي العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال قال أكذبتم بآياتي ولم تحيط بها علما ولم تحيط بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 ففزع من في السماوات ومن في الارض ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتو حداخير ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في وعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أثنو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل